والليل إ م ا س ج و د ع ك ربك و ه النابلسي ى ل آ خ للعلوم الاسلاميه و